وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلح كتاب الصلح هذا الكتاب أحد كتب الفقه الاسلامي كتاب الصلح والصلح معاقده يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين معاقده يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين وهو أنواع أوصله بعض المؤلفين رحمهم الله قال هو خمسة أنواع الصلح بين المسلمين والكفار والصلح بين اهل العدل واهل البغي والصلح بين الزوجين والصلح بين الشخصين على مال والصلح بين المختلفين على غير مال بين المسلمين والكفار وبين أهل العدل وأهل البغي وبين الزوجين وبين المختلفين على مال وبين المختلفين على غير مال والله جل وعلا امتدحه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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما وعلماء المسلمين متفقون عليه في الجمله يعني وان في بعض انواع من انواع الصلح هل يدخل في الصلح او لا كالشافعيه في صلح الانكار قالوا لا يدخل ولا يصح عندهم والمراد هنا الصلح من هذه الأنواع الخمسة هو الصلح بين المختلفين على مال أو على غير مال وأما الصلح بين المسلمين والكفار فهذا له باب خاص والصلح بين أهل العدل وأهل البغي له باب خاص والصلح بين الزوجين له باب خاص وانما هذا الباب في المختلفين على مال سواء كان الصلح اقرار او صلح انكار نعم وهو ضربان احدهما الصلح في الاموال وهو ضربان يعني نوعان الصلح صلح في الاموال وهو نوع وصلح في غير الاموال وسيأتي ان شاء الله نعم وذلك نوعان احدهما الصلح على الانكار وذلك نوعان ما هو الصلح في الاموال صلح في الاموال وصلح في غير الاموال والصلح في الاموال نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار صلح على اقرار وصلح على انكار وبدأ بالصلح على الانكار الصلح على الاقرار كأن يدعي شخص على شخص ما مثلا شيئا ما فيقول نعم عندي لك هذا الشيء لكن ما تمكن من تسديده نصطلح على شيء ما فاصطلح فيسمى هذا صلح اقرار يعني ما فيه انكار الصلح الثاني وهو الذي سنبحثه الآن او جزءا منه هو الصلح على انكار المدعي يدعي أن عنده له كذا والآخر منكر يقول ما عندي لك شيء ثم اصطلحا كأن المنكر إنسان وتيه ولا يحب الشكاوي ولا يحب أن يسدعى للمحكمة وأتاه الشخص قال عندك لي كذا وكذا قال يا ابن حلال ما عندي لك شيء ولا أخذت منك شيء ولا دخل علي لك شيء ابدا قال إذن موعدك الصباح في المحكمة قال تعال يا أخي لا توعدني المحكمة ولا غيرها ماذا تريد مني قال أريد منك مبلغ كذا وكذا قال لا يا أخي أنا الصالح أنا على شيء ما أعطيك الذي شيء مما تدعي به وتنازل عن شيء ولا تجرجني للمحكمة وتتعبني وتتعب نفسك فهذا يسمى الصلح على إنكار يعني الدافع للمبلغ مهم مقر لكن افتدى يمينه يعرف انه اذا اتى للقاضي غدا لن يظلمه القاضي وانما سيقول له القاضي للمدعي يمينه بينتك وهذاك ما عنده بينة مثلا يتوجه الكلام على المدعى عليه يقول له يمينك هذا الرجل ما يحب أن يحلف على شيء يعلم أنه صحيح لا, لا, لا حلف لكن ما يحب أن يحلف فيريد أن يفتدي يمينه أو يريد أن يفتدي مثلا استدعاه للمحكمه أو استدعاه للشرطة أو نحو ذلك يقول يا أخي أعطيك شيء من المبلغ الذي تدعي به وانا لا اعترف به لكن ما أحب أن أتعب نفسي فهذا يسمى صلح على إنكار وله أحكام الصلح على الإنكار أحدها الصلح على الإنكار مثل أن يدعي على إنسان عين في يده أو دين في ذمته لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعه او مضاربة ونحو ذلك فينكر احدهما الصلح على الانكار مثل ان يدعي على انسان عينا بيده يقول يا اخي هذه السجادة التي عندك هذه لي فيقول يا اخي هذه انا اشتريتها قبل سنتين وانا استعملها في بيتي فهي ليست لك قال لا هي لي هي مأخوذة من بيتي وهي لي فاصطلح وعياه على ان يترك دعواه هذه على مبلغ من المال هذا نوع عينا في يده او دينا في ذمته يقول عندك لي من خمس سنوات الف ريال ما سلمت لي إياه يقول يا أخي ما أذكر ما عندي لك شيء وما دخل علي لك شيء ولا ريال ولم يكن بيني وبينك معاملة قال لا أنا متأكد عندك لي ألف ريال سلمني إياه وإلا روح اشتكي فيقول يا أخي لا تشتكي نصطلح فاصطلحا على إنسان عينا في يده أو دينا في ذمته لمعامله يقول يوم أنت تتعامل وإياك العام أو عام أول أو قبل ثلاث سنوات أو قبل أربع سنوات بقي لي عندك ألف ريال أو جناية يقول أنت ضربتني أو ضربت غلامي أو أتلفت دابتي أو نحو ذلك فاريد قيمتها فيقول ما اذكر اني اسات اليك بشيء فيقول انا متاكد فاما ان تعطيني حقي والا اشتكيك او جناية او اتلاف يقول انت أتلفت شيئا من مالي قدر كذا وكذا فاعطني قيمته او غصب يقول انت غصبتني كذا او تفريط في وديعة او مضاربة الوديعة والمضاربة لا تغرم الا بالتفريط مثلا شخص ودع شخصا ما دراهم وقال احتفظ بها لي فاحتفظ بها الرجل المودع ثم جاء صاحبه صاحب الوديعة بعد فترة وقال سلمني وديعتي قال سرقت قال انا حينما ودعتك اياها على ان تجعلها في الصندوق انت اين وضعتها قال انا وضعتها في المجلس في صندوق محفوظ في المجلس قال لا يا أخي لو وضعتها في الصندوق ما سرقت لكنها وضعتها على الرف قال أنا ما وضعتها على الرف الدراهم ما توضع على الرف وإنما وضعتها في الصندوق لكن سرقت هي والصندوق قال طيب أثبت قال ما اثبت أثبت صندوقي سرق من بيتي فقال إذن أنت مبرب فهو يدعي عليه ماذا ما يدعي عليه إنه سرق أو أخذ وانما يقول انت فردت في الوديعة الذي اعطيتك و انا اشتكيك فقال لا تشتكيني تدعي علي التفريط افرغ اني فردت خذ حقك او يصطلح على شيء ما او تفريط في وديعه او مضاربه يقول انا اعطيتك مئه الف ريال تضارب بها على ان الربح بيني وبينك فإذا بك تفرط بهذا المال تشتري المال من بعيد وتأتي به ثم يسرق ما تحتفظ من المال الذي تشتريه فيقول أنا مع ضمن مالي وأنا محتفظ بمالي يقول ما علي من مالك يمكن تفرط في مالك بكيفك لكن تفرط في براربتي في مالي أنا ما أرضى فيقول إما أن تدفع لي كذا عن تفريطك وإلا أنا أشتكيك هو لو ادعى الخسارة في المضاربة ما يلزم المضارب شيء لكن ادعى شيئا عليه فيه مدخل ادعى التفريط قال أنت تفرط إذا اشتريت البضاعة مثلا وجاء الوقت المناسب للبيع ما بعت. فاذا نزلت الاسعار عرضت بضاعتنا في السوق وما دام البضاعه تعرض برخص انت ما تشتري فاذا بدات تغلو البضاعه في السوق ذهبت تشتري هذا تفريط منك فاذا ادعى التفريط في المضاربه او ادعى التفريط في الامانه لزمته بعد الاثبات بعد ان يثبت المدعي انه فراط او نحو ذلك يعني ادعى عليه اي دعوى والاخر ما يعترف لكنه احب ان يصطلح معه على شيء ما ولا يتعبه في المطالبه نحو. او نحو ذلك او نحو ذلك فينكره ثم يصالحه بمال فانه يصح فينكره المدعى عليه يقول ما فرت لا في الوديعة ولا فرت في المضاربة ولا اتلف شيء من مالك ولا تعديت على شيء من مالك بينكر ثم مع الانكار يصالحه هل يعتبر المصالح هذا اقرار لا يقول انا ما اقر لك بشيء من هذا كله لكن يا اخي ما احب ان تتعبني في الشكاوي انا اصطلح معك على شيء فهل يقال انه باصطلاحه معه يعتبر هذا اقرار بالشيء لا لان بعض الاشخاص عندهم رؤى ورجوله واحتفال بكرامته ما يحب عنه يجرجر ويتعب ويناقش وكذا يفتدي هذه الأمور بمال يدفعه ويخلف الله عليه فمصالحته لهذا المدعي على شيء ما لا تعتبر إقرار منه بهذا الشيء كان يتوقع بعض الجهال مثلا يقول ما دام اصطلح معه فهو ما اصطلح إلا هذا إقرار نقول لا هذا الاصطلاح لا يعتبر إقرار وإنما هي وقايه لنفسه وسمعته وكرامته فلا يعتبر هذا إقرار نعم. فإنه يصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فإنه يصح متى إذا كان المنكر يعتقد بطلان الدعوى اذا اذا كان ما يعتقد بطلان الدعوى فهل يصح هذا الصلح لا هذا ما يصح يصح اذا كان يعتقد براءه ذمته اما اذا كان يعرف عدم براءه ذمته واصطلح معه على شيء ما فإن هذا الصلح في الباطن باطل وإن كان في الظاهر صحيح ايضاح هذا مثلا يقول تعالى يا أخي أنت أتلفت دابتي لبقرة دهستها بالسيارة فأتلفتها يقول لا ما أتلفتها عندك شهود؟ قال لا ما عندي شهود لكني علمت ان هذا من بعض من لا يصلح للشهادة فيقول الآخر ما اتلفتها وهو يعرف أنه أتلفها لكن حيث أنه واثق أن صاحبه ما عنده شهود أنكر وقال تعال يا أخي قيمة البقرة ألف ريال ويعطيك خمسمائة وتنازل عن خمسمائة وإلا أنا ما دهست بقرتك هل يصح الصلح ذا؟ وهو يعرف الحقيقة أنه أتلفها أتلف البقرة لكن قال أصطلح وإياه لأنه لو أقر له ما رضي إلا بالقيمة كاملة يقول أنكر علشان يقنع بالنصف فهل يصح هذا في حقيقة الأمر لا هل تبرأ ذمة المنكر بهذا الصلح لا وإنما يكون الصلح براءة لذمة المنكر إذا كان يجزم ببراءة ذمته أما إذا كان لا يجزم ببراءة ذمته فإنه لا يصح الصلح ويعتبر باطل في حقيقة الأمر ولا تبرأ ذمة المدعى عليه فيدفع المال افتداء ليمينه و دفعا للخصومة, للخصومه عن نفسه فيدفع المال افتداء ليمينه وافتداء اليمين يصح المرء اذا توجهت عليه يمين وهو لو حلف يحلف صادق لكن يقول ما احب ان احلف وافتدى يمينه بالصلح مثلا فلا باس عليه في هذا أو توفيرا لنفسه عن الخصومة والتردد على المحاكم والشرطة قال ادفع شيء من المال يخلف الله علي ولا اتعب نفسي فهذا الصلح جائز نعم. والمدعي يعتقد صحتها والمدعي يعتقد انه جازم ويعتقد صحة ذلك اما اذا قال هذا انا اعرف رجل صالح ما يحب ان يشتكى ولا ان يقال له شيء ادعي عليه من اجل ان يصلح معي على شيء هل يصح للمدعي المدعي يعرف انه ليس له شيء عند فلان لكن يقول اتظاهر باني اريد شكواه لانه يصلح معي على شيء فهل يصح للمدعي أن يقيم هذه الدعوة وأن يأخذ مقابل الصلح شيء لا لا يصح للمدعي أن يدعي ولا أن يأخذ ريالا واحدا إذا كان يعلم عدم صدق نفسه ولا يصح للمدعى عليه أن يصطلح مع المدعي إذا كان يعلم كذب نفسه هو فيجب عليها ان يعطي الحق الذي في ذمته كامل ولا يصلح مع صاحبه على النصف او اقل او اكثر فياخذه عوضا عن حقه الثابت له لانه صلح يصح مع الاجنبي فيصح بين الخصمين كما ان الصلح يصح مع الخصمين فهو يصح مع الاجنبي واحد خارج منهما شخص يقول انا ادعي على زيد من الناس بمبلغ كذا وانا اريد ان اشتكي على القاضي فجاء جاره فقال تعال يا اخي لا تشتكي جاري كم تدعي عليه قال ادعي عليه بألف ريال قال اريد اصلح انا واياك اعطيك 500 ريال وتنازل عن دعواك وانا ما لي شيء لكن ما احب ان تتعب نفسك ولا تتعب جاري فهذا يسمى اجنبي يعني غير مدعى عليه لكنه صلح مع الاخر او يقول انا اريد قيم دعوى على ابيك فيقول يا اخي ابي مريض وكبير السن ويتاثر بالدعاوي هذه ولو علم ما رضي اني اصلح انا اياك لانه يعرف براءه ذمته ثم تتعبه وتتعب نفسك أنا كم تدعي على ابي قال ادعي عليك بألف ريال قال يا اخي انا اصلح معك على خمسمائة ريال خذها ولا تقيم دعوة على ابي ولا نخبر ابي بهذا لان لو اخبرت ابي اني اعطيت خمسمائة ريال ما يرضى لانه يعرف انه بريء من دعواك هذه لكن إذا قمت عليه الدعوة وحضرتم عند القاضي يتعب أبي وأنا ما أحب أن يتعب أريد أن أصطلح معك فهذا يسمى أجنبي يعني غير مدعي ولا مدعا عليه ليس معناه أنه بعيد يعني عن الشخص لا قد يكون أخوه قد يكون أبوه قد يكون ولده وهكذا فيعتبر يعني أجنبي يعني ليس مدعي ولا مدعا عليه فيأتي متطوع بالصلح يقول يا أخي لا تقيم دعواك على فلان وأصلح نوياك ولا يعتبر هذا إقرار من الشخص الثالث لا وإنما يعتبر هذا متدخل في الصلح طالبا للسواب إن كان المدهى عليه أبوه أو أخوه وهم رافق به ولا يحب أن يتعب فله اجر واذا كان جاره او شخص عزيز عليه واراد ان لا يقام عليه دعوة فهو ماجور كما وعد الله جل وعلا او اصلاح بين الناس نعم. ويصح بين الخصمين يصح مع الاجنبي لانه صلح يصح مع الاجنبي فيصح بين الخصمين كالصلح في الاقرار يعني قاس الصلح حال الانكار بالصلح حال الاقرار الصلح حال الاقرار ما في جهود من احدهما لكنه مصطلح على شيء معين مثلا يقول يقول انت عندك لي بقره اشتريتها منك قبل كذا سنه ووعدتني ان تعطيني اياها تعطيني اياها مضت الايام والسنون ما سلمتني قال صحيح انا بعت عليك البقره موصوفه لكنها ما تيسرت الان لكن يا اخي اصلح انا وياك فاصطلحوا هذا يسمى صلح على الاقرار قال ما استطيع اعطيك مثلا كذا بقرة ولا كذا أعطيك دراهم أعطيك متاع أعطيك بر أعطيك تمر مثلا عن هذه التي في ذمتي كالصلح في الإقرار ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه فيلزمه حكم اقراره حتى لو كان العوض شخصا وجدت فيه الشفعه و... وإن, وجد وان وجد فيه عيبا فله رده ويكون ابراءا في حق المنكر اذا اصطلح الم... المدعي يدعي حقه والمنكر يدعي البراءة فاصطلح على شيء ما فما صفته هذا الصلح هذا الصلح في حق المدعي يعتبر من البيع لانه يعتقده عوضا عن حقه والثاني في حكم الابراء ليس بيع ما الذي يترتب على هذا يترتب على هذا أمور مور كثيرة فرق بين الإبراء وبين البيع يعتبر في حق المدعي بيع ويعتبر هذا الذي يأخذه ثمن وجدت ثمن هذا معيب يرده وكان هذا العوض مثلا شخص لصاحبه شريكه في الشخص اخذه بالشفعه لان حكم حكم البيع بالنسبه للمدعي اما بالنسبه للمدعى عليه الذي دفع الشيء فيعتبر ابراء يعني طلبا لبراءه ذمته ولا يعتبر في حقه بيع يترتب على هذا في حق المدعي انه حكم حكم البيع في حق المدعى عليه حكم حكم الإبراء حكم البيع يرد بالعيب حكم البيع يؤخذ بالشفعه حكم الابراء لا يرد بالعيب ولا يؤخذ بالشفعة إيضاح هذا الشخص المدعي يدعي على شخص ما بعشرة الاف ريال بعشرة الاف ريال قال ما عندي لك شيء قال إذن نرفع أمرنا إلى القاضي فإن ثبت حقي فالحمد لله وإن لم يثبت حقي فأنت سالم وأنا سالم الرجل ما يحب أن يذهب إلى المحكمة ولا إلى القاضي قال تعال يا أخي أصلح انا وياك هذه الأرض شراكة بيني وبين أخي أنا وإياه شركة فيها أتنازل عن حقي لك مقابل ما تدعي به أخذ المدعي نصف الأرض هذه هل تأخذ منه بالشفعة لأنها جاءته في حكم البيع فبإمكان الشريك فيها أن يأخذها منه بالشفعة يقول أن دخلت عليك هذه الأرض من أخي مقابل عشرة ألاف أنا أخذها منك بعشرة ألاف ورفع يدك فتأخذ منه بالشفعة لأنها آلت اليه عن طريق البيع قال له مثلا في مثل هذه الصورة أعطيك هذه نصف الأرض ولا تقيم علي دعوة في عشرة ألاف لك نصف هذه الأرض اخذ نصف هذه الارض مقابل العشرة الاف بعد هذا تبين له ان هذه الارض فيها عيوب هل يردها او يقال انتهى ما بينكم يردها لانها آنت اليه بمثابة البيع فيردها هذا بالنسبه للمدعي يرد العوض بالعيب ويؤخذ منه بالشفعه واضح بالنسبه للمدعى عليه لا يرد بالعيب ولا يؤخذ منه بالشفعه